أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة والفائزون لو أنزلنا هذا لَئِذَا خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللهُ وَاللهُ الَّذِي لا إله إلا هو بسم الله الرحمان الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارك المصور له الأسماء الحسنى نسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز